كم حملت الهم معني عندما كلت يميني ونكم آزرتني في أمر دنيايا وديني كم حملت الهم معني Współpraca من صاحب و انت لي نبع من الاخلاص يبقى أبدي ابدي أحمد زل احمد ان لي خلا وفينا لما Dzień dobry.